Thank you. يا فاتنا اللولا هما عزني يا فاتنا اللولا هما عزني وجد ولا طعم الهواء فان ذلك عمره يذلم فإن أهله ترى أوفاني من أجل عين انت عشفت الهواء بعد الزماني كنت فيه الخ. فأستحنيني بعد الكرام، فأستحنيني بعد الكرام، تقولوا لتجهيلي لا لا لا. dia konser We make